العلم مثل الرزق يطف بعدما يسقيه غيث الصبر والمجهود بالعلم شيد رمل برجا شامخا وبه تفتت قسوة الجلمود وبه تفتت قسوة الجلمود العلم بادر سطعون وهو الهدى للحق للرحمن للموجود العلم بحر رائقون وهائجون خلب الأناف بدره المنضود يا معشر ثقلينك شهب فدو بالنور بعد العالم المحدود بالنور بعد العالم العلم مثل الرزق يقطف بعدما يسقيه غيث الصبر والمجهود بالعلم شيد الرمل بورجا شامخا وبه تفادت قسوة الجلمودي وبه تفادت قسوة الجلمودي المرء من كل ما وهبت له نعمة طغى في غفلة وركودي فتعلموا تتقدموا لا تركنوا لهريضا تنافس في الخير إن ختامه مسكن أليس مرامنا بمجيدي مسكن أليس مرامنا بمجيدي